يا من أظهر الجمين وسترى القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى كل شكوى يا كريم الصف يا عظيم المن